ya hasi ala ton shilt rouhi ila kraya ila krah w jasad ya يا جسد يحسن بالشايد أمشي لك ورايتي ترفرف علمتوني تتحدى يا سيدي كل لي منعوني غيرك أبد ما شفت يحسن بعيوني كون بدار بكربلة أمشي ويفجوني جنني حبك ولا أمن لي لوموني عبس أنا بهالزمان خلهم يسموني أزحى في القبرك وجيلك من يصير الأربعين واصرخوا أرفع ندائي يا حبيبي يا حسين أزحى في القبرك وجيلك من يصير الأربعين واصرخوا أرفع ندائي يا عجيلك حافي وابد ما وافي تكون شلت روحك لك رايه لك رايه وجسد يحسيه روح وجسد يحسيه علمتوني شلت روحك شلت روح روح رايه روح وجسد يحسيه مشايع حفت الوطن و هل وبشاقي متعني لا, لا برد عن قصدي انا علم زيارتك يا الولي تنفاني هاي الزياره ذخره كل خطوه اندبك وانا ادري تسمعني لو صحتي يا حسين باسمك ادري الفين الجواب انت بالدنيا كفيلي شافع الحساب لو صحتي يا حسين باسمك ادري الفين الجواب انت بالدنيا كفيلي الحساب يا من تبرالي ينعم الوالية على شنة روحي إلك راية إلك روح إلك روحي روح إلك راية علمتوني إلك روح جسد يحسن الشاية من يزورك ملك بين البشر تغرس ما يخاطبه ميتها لو حاضير وعلى الأرض لو سحق بجدامه تفاخير وتقل له امشي يبعد واسحقني يا زاير بترابه يحصل شفه مثل فلا صاير واغباره يصبح يوم الحشر باتشير يخدم الزوار نازل يم ظريحك جبرئي كن اسمع يقول هذا سيدي بحقهم قليل يخدم الزوار نازل يم ظريحك جبرئي كن يقول هذا سيدي بحقهم قليل بداروا بممشانة ففرش جنحانة يا حسين <تصفيق> عالم من شلت روحك الكايه الكايه الك روح, روح جسد مشايع مش مش المشي خلت تعب اجدامي لو جهاد تقوبتك تتشافى علىامي أدرب علي ويل حسن والزهر جدامي يا سيدي بحاضرتك تتحقق أحلامي هذه أرض كأربلة شمس الله بيامي واتمنى يمي الشمس أرفع لك علامي لصحت ملهوف بسمك وحسين وغريب أسمع الكرار يصرق سجل اسمه يا حبيب لصحت ملهوف باسمك وحسين وغريب أسمع الكرار يصرق سجل اسمه يا حبيب يا روح الهادي أذيت مرأة عادي على لك غريب سد يا حسين وجهك يا حسين عالم انا شلتك لجلك يا حسين يا الكربله روحك يا حسين مشايا واسمع من الخيم وقال فرخة ما جوري الميعتني بدمعك تواسيني وعباس منك الكتر قبرا يلاقي اي اي ايني شني حسي بخجل صوتي حي اي ايني اسمع العباس نادى يا هلب هاي الضيو شلو نأديها التحية وأنا مقطوع الجفوف أسمع العباس نادا يا أهلا بحي الضيوف شلو نأديها التحية وأنا مقطوع الجفوف يا زاير داري قبل أعذاري على مينش لتروحي إلك راية إليك روح تسد يحسين مش هاية السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحزين